لا لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَيتفَكررونَ في خقِ السماواتِ والْأَرضِ رَبّن ماَا خلَقَتَ هذا بطِلَ وَيتَفَكررُونَ فيِي خلقِ السماواتِ والْأَرض رَبّنَ ماَا خلَقتَ هذا بطِلَاسُبحانك فَقِن عذَابَ الن رَبنا كمن تدخل النار فقد اخزيته ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اتنا ما وعدتنا على رؤسك ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم امني لا اضيع عمل عامل منكم من ذاكر من ذَكَرٍ او اناث فبعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله قاتلوا وقاتلوا وقتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب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 لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وإن من أَهْلِ الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولا لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لَعَلَّ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ